أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون